بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات سرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء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 111. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 112. إن المتقين في جنات وعيون 113. ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 119. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 110. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 113. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم 114. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 115. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 119. فما خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. لنرسل عليهم حجارة من طين 112. عند ربك للمسرفين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 قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أبنينا بأيدي وإننا لموسعون والأرض فرشناها فنعم المايبون ومن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 119. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون 110. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 111. فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق إن